إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتأمنوا بالله ورسوله وتعزروه ووَقِّرُوه وَتُسَبِّحُوه بُكْرَة وَأَصِيلَ إِنَّ الَّذِينَ يُبَاعُونَك إِنَّمَا يُبَاعُونَ اللَّهَ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 أهليهم أبدوا وزوينا ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّمَا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ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 لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمين.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 ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم